وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل اليأس بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 ألَم أَصادَكم مصبَة قَد صَادَةم م لَهَا قُلْتُم أن هذا قُلْتُم أَ هذا قُلهُ مِن بأَ fuك إن